بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم النبي الصادق الأمين حبيبه وخليله وآله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذه وصيتي لإخواني ولأعدائي وأبدأها بكلام الله وهو خير ما يبدأ به أود بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أولا تثبيتا لإخواني وأقول لهم أبشروا يا إخوة الدين والعقيدة فإنكم على حق تصبروا واثبتوا وألا إن نصر الله قريب وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بإذن الله وأما أداء الله فأقول لهم قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني أنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد فالله لن يقرنا قرار ونبينا يهان وديننا يهان وخص بكلام هذا الروافض أعداء الله في كل مكان عامة وفي الكويت خاصة فنقول لهم أبشروا بما يسوءكم يا أعداء الله فقريبا قريبا فرون العجيبة أبشروا بالدم أبشروا بالموت فتحسسوا رقابكم يا أعداء الله فإنا والله لكم بالمرصات وسنقعد لكم كل مرصد والقادم أدهى وأمر بإذن الله والقادم أدهى وأمر بحول الله وقوته وتمكينه ونصره وعزته والله لأن العزة في دين الله دين الإسلام دين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن التي أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله وحبيبه وإن الله مولانا ولا مولى لكم يا أولياء الشيطان يا أعداء الرحمن فإن لكم بالمرصات وأقول لأخوتي المجهدين في كل مكان اصبروا واثبتوا فإن الله معنا إن الله قال بإكتاب الكريم أود الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لأن تفلحون والله إن الله أصدق الصادقين سبحانه جل جلاله وعظم سلطانه ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديث ابشر يا اخوة التوحيد فان والله طريقكم الحق باذن الله وانها باذن الله خلافه على منهاج النبوه وقال لي اميرنا وخليفه المسلمين ابي بكر الحسيني القرشي البغدادي نقول اتق الله واصبر فإنه الله معك فإنه الله معك فإنه الله معك